ماَا يُجادِرُوا فيِي آياتِ اللهَّهِ إَِّا الذيَّذينَ كَفرَروا فَلاَا يَغْرُْركَ تَقلَُّهُم فِيمِلااد كَذَّبَتْ قبلَْلَهُم قَوْم نُوحون وَالْ الأأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهََّتْ كَُّةٍ بِسُونهِمْ لَأْخذُ لأخذُهُ وَجَادَلوا بالِالبَاقِل لُيدَحِظُوا مِهِ الحَقََّّ فَ خَدّهُم فَكَيفَ كانَانَ عقاب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 وَقهِمْ ععَذابَ الجحيِيم رَبّنَا وَدخِهُم َّ تِعَدن ال التي وَتَّهُم وَمَ صَلَحَ منِنْ أَبَائِهِمْ وَزوادم وَذُّياتاتهم إنِكَ أنتَ العزيِيز الحكيِيم وَقهِمُ السَّئات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 قالوا رَبنَا أَمَ التَّنَثلَتَيْنِ وَأَحيي تَ نَفْنَتَيْنِ فَعْتَ رَفْنَا فعْتَرَفْنَا بِذُنُوا بِنَا فَهَل إلَ خُروج مِن سَبين ذَلكُم بِأَهُ إذ دُعَض اللهَّهُ وَحْدَهُ كَثَرْتُم وَإ يشَكْمِهِ تُؤمنِنوا فَالْحُكم لله العلي الكبير هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَدَعْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يَلْقَبُهُ الْرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ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 كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذعوبهم وما كان لهم من الله من واق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 وَلَقدَْ أأَرْرسَ النابُ سَابِآياتنَا وَسُنُ القَان مُبِين إِ فِرْعوونَ وَهَا مَانَ وَقَونَ فَقالَا ساحِرٌ كَالذاَّابَ فَلََّ جَاءهُم بِالحَقِّ منِن عِذنَا قالُ قُتُُ أبْنَاَّذينَ آمَنُوا مع قال قُتُلُ أَبْنَا آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال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 وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلظُّلْمَ لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَادَىٰ يَوْمَ تُولَّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ ٱللَّهِ مِن عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا لِأَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا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 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَهُمْ وَأُثِيضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَن نُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَدَخَلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ مغنون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 هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ يُذِلُّ الْأَغِلَّانَ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلَ نَسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يَضِلُّ اللَّهُ ذالكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير حق وبما كنتم وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَافِعٌ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ لَا يُنْكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَنْفَعُ إِيمَانُكُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ